يا أيها المددر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فاهجر ولا تمن فستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر فينا قمر فذلك يومئذ للكافين غير يسير رمي ومن خلقته وحيدا ودعيت له ما لم نجدوا وبليل شدا له تنيدا ثم فأريقوه صعودا إنه فكر وقذر فقتل كيف قذر ثم قتل كيف قذر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا سحر يسر إن هذا إلا قول البشر فأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها فسعة عشر وما جعلنا مَنْ يَعْنَدُ عَدْوًا لِلَّهِ فَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِ غَضَبِي وَأَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَشِّرَنَّهُم بِحَيَاةٍ رَّضِيَّةٍ وَلَا يَخْشَوْنَ وَلَا يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ في قلوبهم نرى الكافرون ماذا أراد الله ماذا اراد الله بناه مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والطمر ولليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكذر نذيرا من البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس ما كسبت رهينة إلا أضحاء اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون علي مجرمين علي المجرمين, عن المجرمين كن في سفر قالوا لم نكن من المصنين ولم نكن ظلم المسكين وكنا الْخَائِضِينَ الخائطين نُكَذِّبُ نكذب حتى أتا لليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنه القمر مستنفرة فرق من قصورة وَيُرِيدُ كل من مِنْهُمْ أَنْ يُؤْذَاكَ فَسَوْفَ يُؤْذَاكَ كَلَّا لَن يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُمْ هُمْ تِلْكَ الْكِرَّةُ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يبقى